بوك تو أسر عشرة عشرة اتمل هاي يوم محار أمس اليوم غدا أمس اليوم غدا اتمل هيا يوم ش أمس كان السبت. أمس كان اتتي با كل نوع. أمس كنت في السينمة أمس كنت في سينمة السرت هي معين كان في الم مشقا. كان الفيلم مشوقا هايوم يوم غيشون اليوم هو الأحد اليوم هو الأحد هايوم أني لا عفيد اليوم أنا لا أعمل اليوم أنا لا أعمل ننشر بيت سقى في البيت س في البيت مح ي ش غ الثن غثنين محار حر لاظ غ سعود للعملي. مجدداً غداً سأعود للعمل مجدداً أني عفيد بمسرد أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب مي زي من هذا؟, من هذا؟ زي هو بيتر هذا بيتر, هذا بيتر بيتر ستودنت بيتر, بيتر طالب مي زو من هذه؟, من هذه؟ زو مارتا هذه مارتا האדי היא מרתה. מרתה היא מזכירה. מרתה סקריטרה. מרתה סקריטרה. פטר ומרתה הם חברים. פיטר ומרתה א-צדיקא. פיטר ומרתה א-צדיקא. احوّر شل مارتا بيتر صديق مارتا مارتا هي هحوّر شل پيتر مارتا صديقت بيتر مارتا صديقت بيتر پنو ل www נקודה book o o k 2 נקודה d e למצוא את הטקסט ואת הספרים.